وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم الثقال درة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات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 وقال الذين كفروا هل لدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزقنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فِي العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يروا إلى مَا بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض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 انِعْمَ الْسَابِغَاتُ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمِلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ قُدٌّ فَهَبْ لَهَا رِيحًا شَهْرًا وَرَوَاحًا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ أَإِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ وَمَن يَزِغْ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل دابود الشكرا وقليل من عبادي الشكور فلما ما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من مسأسه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبتوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُنُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي قبل خمط وأثل, وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَالِنَا وَظَلَمُ مَنْ أَنفُسِهِمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سُنصان إِلا لعلمَ مَّ من منِنُ بالِالآخرَِةِ مِ بمن هو منِنها في شكشك وَربّك على كل شيء حَفغ قلد الذيينَ زَعمتُ منِن دون الله لا يَكونَ مِثقاللَ ذات في السماواتِ وَلا في الأرض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 يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَغْفَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَغْفَرُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جاءكم بل كنتم مجرمين.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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الظُّلْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاذِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما عم كان يعبد آباؤكم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 يا ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ظلنت فإنما أظل على نفسي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 ان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياهم من قبل انهم كانوا في شك مريب